من سنيات وجب الشكر علينا فدعا لله هداع أيها المبعث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير أنت بدر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت مصباح السور يا حبيبي. يا رسول الله Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Qa la al سنيات وداعي وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاعي جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم انت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت مسباح السريا يا حبيبي يا رسول صلى الله على Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem.